والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ر د َ د ن ا ه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجور غير ممنون فما يكذب كبعد بالدين أليس الله بأحكم ا ل ح ك م ي ن